ف ص َ ب َّ ع َ ل َ ي ْ ه ِ م ر َ ب ّ ك َ سَوْطَ ع َ ذ ا ب إ ِ ن رَبَّكَ ل َ ب ِ ا ل ْ م ِ ر ْ ص َ ا د فَأَمَّا ا ل إ ن س َ ا ن ُ إِذَا م َ ب ْ ت َ ل ا ه ُ ر َ ب ّ ه ُ ف َ أ ك ْ ر َ م َ ه ُ و َ ن َ ع َ م َ ه فَيَقُولُ ر َ ب ّ ي أ َ ك ْ ر َ م َ ن وَأَمَّا إ ذ َ ا م َ ب ت َ ل َ ا ه, ه ُ فَقَدَرَ عَلَيْهِ ر ِ ز ْ ق َ ه ف َ ي َ ق و ل ُ ر َ ب ّ ي أ َ ه َ ا ن َ ن كَلَّا بَلْ لا ت ُ ك ر ِ م و ن َ اليَتِيمَ وَلا تَحُضُّونَ ع ل َ ى ط ع َ ا م ِ ا ل م ِ س ك ي ن و َ ت َ أ ك ُ ل و ن َ ا ل ت ُ ر ا ث َ أ َ ك ْ ل ا ل م َّ ا و َ ت ُ ح ِ ب ّ و ن َ ا ل م َ ا ل َ ح ُ ب ّ ا ج َ م ّ ا ك َ ل َ ا إ ذ َ ا دُكَّتِ ا ل ْ أ َ ر ض ُ د َ ك ً ا د َ ك ً ا وَجَاءَ ر َ ب ّ ك َ وَالْمَلَكُ صَفًّا ص َ ف ً ا, ا وَجِيئَ يَوْمَئِذٍ بِجَهَنَّمْ ي َ و ْ م َ ئ ِ ذ ي ت َ ذ َ ك َّ ر ا ل ْ إ ِ ن س َ ا ن و َ أ َ ن َّ ل َ ه ا ل ذ ِ ك ر ً ا ي َ ق و ل يَا ل َ ي ت َ ن ِ ي ق د َّ م ت ُ ل ِ ح ي ا ت ِ ي ف َ ي َ و م َ ئ ِ ذ ٍ لَّا ي ُ ع َ ذ ِ ب ُ عَذَابَهُ أَحَدٌ وَلَا يُوثِقُ و َ ث ا ق َ ه ُ أ َ ح َ د ي ا أ َ ي ت ُ ه َ ا النَّفْسُ ا ل ْ م ُ ط م َ ئ ِ ن َ ة ُ ر ج ع ي إِلَى ر َ ب ّ ك ِ ر ا ض ي َ ة ً م َ ر ْ ض ِ ي َ ة ف َ د خ ل ي ف ي ع ب َ ا د ِ ي و َ د خ ل ي ج َ ن َّ ة ِ